الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما روى في الأمر بالمعروف كيف هو قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجلستاني أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبورة والطبلة ونحو ذلك واجب عليه التغيير قال ما أدري ما واجب إن غير فله فضل بيل لأحمة إن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه ترجو أن يؤجر فرأى فضلا تكلم بشيء كأنه يغيظه قال أخبرنا أن أبا عبد الله ذكر محمد بن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف فترحم عليه وقال قد قضى ما عليه قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد محمل وذكر ابن أبي خالد وقد كان أبو عبد الله عرف قصة إقدامه فقال ذاك قد هانت عليه نفسه قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق ابن إبراهيم حدثهم أنه قال يا أبي عبد الله متى يجب علي الأمر قال إذا لم تخف سيفا ولا عصا قال أخبرنا موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن بن سعيد قال سألت أحمد أحمد عم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه قال إذا استطاع فليغيره لا يسعه غيره كتب إليه يوسف بن عبد الله الإسكافي وقال حدثنا حسين بن علي بن الحسن أنه سأل عبد الله عن الرجل يشرع يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهية وآخر يشرع له فيسر بذلك أيهما أفضل قال لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فإن له أجرين قال أخبرني محمد بن حسين قال حدثنا الفضل وزياد قال سألت أبي عبد الله قلت لنا جار يجيء بالقبر ويوضع عليها الشراب وينبذ فيها قال انهوه قلت لا ينتهي قال انهوه أشد النهي وإن أغلط أو يرضى لنفسي أن يقال وهنا أيضا سقط في المطبوع. قال أخبرنا حرب بن إسماعيل. قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي. قال سمعت محمد بن عبد الله يقول قلت لشعيب بن حرب في الأمر والنهي فقال لولا النبز والصوت قال النبز العيب. فقال لولا النبز والصوت وأشبه هذا لا ونهينا فإن قويت فمر وانهى قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأل عبد الله عن الحديث الذي جاء أنتم في زمان من عمل بالعشر مما أمر به نجا فلم يعرف وحدثوا به رجل فلم يعرف قال أخبرنا محمد المسعود مسعود قال حدثنا سهل بن صالح قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد الواحد بن زيد قال قلت للحسن يا أبا سعيد أرأيت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفريضة هو قال لا يا بني كان فريضة على بني إسرائيل فرحم الله هذه الأمة وضعفهم, وضعفهم فجعله عليهم نافلة باب من رأى منكرا فلم يستطع له تغيير بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه لا كاره قال أخبرني محمد الحسين هنا سقط قال حدثنا قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل لي جار يؤذيني بالمنكر ترى لي أن أنهاه عن ذلك قال ما أحسن أن تنهاه قال الرجل فإن لم أفعل قال تخافه قال نعم قال أنكر بقلبك وليعلم الله ذلك منك وهنا أيضا سقط قال عبد الله بن مسعود أخبرني أحمد محمد أبو بكر الأثرم قال قيل لي عبد الله الرجل رأى منكرا يجب عليه تغييره قال إذا غير بقلبه فأرجو ثم قال إن منهم من يخاف أو يخاف منه فإذا غير بقلبه قال واخبرني الحسن محمد ببيت المقدس قال كتبت من مسائل أبي عليد الداينوري من مسائل نزاح من أن أبا عبد الله قيل له رجل رأ منكرا يجب عليه تغييره قال إذا غير بقلبه فأرجو قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه سأل بعبد الله قال قلت رجل تكلم بكلام سوء يجب علي فيه أن, أغير أن أغيره في ذلك الوقت فلا أقدر على تغييره وليس لي أعوان يعينوني عليه قال إذا علم الله من قلبك أنك ممكن لذلك فأرجو أن لا يكون عليك شيء قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال سلمت على أحمد ووضعت عنده قرطاسا قلت انظر فيها واكتب لي جوابها واكتب لي جوابها ما تقول إن رأى رجل الطنبورة تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة فأيهم أحب إليك ذهابه إلى السلطان أو يكون معه من يعنى السلطان بأمره فينادي السلطان فيها أو يأمر بكسرها أو يكون منه فيها بعض التغيير أو جلوسه عن ذهابه إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه فكتب يغير ذلك إذا لم يخف فإن خاف أنكر وأرجو أن يسلم على إنكاره. قال أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا إسحاق بن داوود حدثنا أبو جعفر الحذاء قال قال وكيء في الأمل والنهي نرو بها من لا يخاف سيفه ولا صوته. قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا جعفر بن محمد النسائي قال قلت لأبي عبد الله يجب الأمر والنهي على الإنسان قال يا أبا محمد في هذا الزمان أظنه قال شديد مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلة قلت له من منكم منكر فليغيره بيده قال نعم قال بقلبه وذلك أضعف الإيمان قلت هذه أشدها علي قال من رأى منكرا فليغيره بيده وقال ما أمرتكم به من الأمر فأتوا منه ما استطعتم فسكت قال وأخبرني محمد نبي هارون أن أسحاق حدثهم قال سألت أبي عبد الله قلت متى يجب على الرجل الأمر والنهي قال ليس هذا زمان نهي إذا غيرت فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وهو أضعف الإيمان وقال لي لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول قال أخبرنا أبو بكر المرذي وقال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال قيل لسفيان الثوري ألا تأتي السلطان فتأمره قال إذا بثق البحر من يسكره قال أخبرنا أبو بكر المرذي أنها شكا إلى أبي عبد الله جارا له يؤذيهم بالمنكر قال مره بينك وبينه قلت قد تقدمت إليه مرارا كأنه يضحك قال وأي شيء عليك إنما هو على نفسه أنكر بقلبك ودح قلت لأبي عبد الله فمن كان له جار يسمع المنكر قال يغيره مرة ومرتين وثلاثة فإن قبل وإلا ترك قلت فإن كان يسمعه قال وأي شيء تقدر أن تصنع أنكر بقلبك ودح قال أبو بكر قال حدثنا علي بن شعيب قال اجتمع صالح بن صالح بن عبد الكريم وبشر بن الحارث قال فكان أول وما ابتدأ به قال بشر يا صالح قوي قلبك إن تتكلم قال فسكت صالح فقال صالح يا بشر تأمر وتنهى عن المنكر فقال لا فقال له صالح ولما قال لشيء لو علمت أنك تقول لما لم أجب قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن ابن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد بن محمد قال كنا في أمر الحريق فقال أبو عبد الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هلك و الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال أخبرنا أحمد محمد بن مسعود الأنتكي قال حدثني محمد بن غالب عن أبي الجواب عن الحسن النصالح قال كتب عمرو بن عبيد إلى عبد الله بن شبرومة يعذله قال يعذله جلوم هو عليه في تخلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكتب إليه عبد الله بن شبرمة الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والعاملون به لله أنصار والتاركون له ضعفا لهم عذر واللائمون لهم في ذاك أشرار الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره على الأئمة إن القتل إضرار باب قوله الأمر بالمعروف باليد قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نرجو أن إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال أخبرنا من الأشعث قال سمعت عبد الله يقول نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم وإن أنكر بيده فهو أفضل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال باليد وباللسان وبالقلب وهو أضعف. قلت كيف باليد؟ قال تفرق بينهم. وحذّط عن أبي بكر المروزي أنه قال كنت مع أبي عبد الله في طريق فرأى صبيانا يقتتلون فعاد إليهم ففرق بينه. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا المهنا قال سألت أحمد عن, عن الأمر بالمعروف يستقيم باليد أ يكون ضرب باليد إذا أمر بالمعروف قال الرفق. قال أخبرنا محمد معلين السمسار قال حدثنا مهنا قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يأمر بالمعروف بيده قال إن قوي على ذلك فلا بأس به فقلت أليس قد جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم وليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به قال ليس هذا من ذلك أخبرنا عباس بن محمد دوري قال حدثنا أبو نعيم من الفضل من الدكين قال حدثنا أبو خلدة عن مسيب بن داريم قال رأيت عمر يضرب جمالا ويقول لما حملت على جملك ما لا يضيق باب ما يؤمر به من الرفق في الإنكار قال أخبرنا أبو بكر المروذي وقال قرأت على أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال دخلت على سفيان بالبصرة فقلت يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة, أو المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين ونتسلق على الحيطان فقال أليس لهم أبواب قلت بلى ولكن ندخل عليهم لكي لا يفر. فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب في عالنا فقال رجل من أدخل هذا قلت إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال أهلكنا إن نحن إلا سقم ونسمي أطباء, ونسمى أطباء ثم قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن الممكن إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى قال أخبرنا عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول والناس يحتاجون إلى مدارات ورفق والأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل مباين معلن بالفسق والرداء فقد وجب عليك نهيه وإعلامه لأنه يقال ليس لفاسق حرمه فهذا لا حرمة له قال أخبرني محمد معلي الوراق قال حدثني مهنى قال قال أحمد محمد كان أصحاب مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا رحمكم الله قال أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الأمر فقال كان أصحاب عبد الله يقولون مهلا رحمكم الله مهلا قال وأخبرني محمد بن أبي هارون قال سمعت أبا العباس قال صلى بأبي عبد الله يوما جوين فكان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى وكنت جنبه فلما صلينا قال لي وخفض من صوته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يكف شعرا ولا ثوبا فلما قمنا قال لي جوين أي شيء كان يقول لك قلت قال لي كذا وكذا وما أحسب المعنى إلا لك قال أخبرنا محمد بن شعبة بن جوان بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمارة قال حضرت الحسن ودعي إلى عرس فجيء بجام من فضة قال الجام إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها وهي مؤنثة قال فجيء بجام من فضة عليه خبيص أو طعام فتناوله فقلبه فقلبه على رغيف فأصاب منه فقال رجل إلى جنب هذا نهي في سكون قال واخبرنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبري حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول ما أغضبت رجلا فقبل منك قال أخبرنا يزيد بن عبدالله الأصبهني قال حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهني وقال حدثنا إبراهيم بن الأشعة قال سمعت الفضيل يقول ما أحب للرجل إذا كان يأمر وينهى أن يقوم في مسجد من المساجد أو في سوق من الأسواق يبكي الناس ويؤنبهم من غير أن يرى منكرا وما أحب له إذا رأى منكرا أن يسكت إلا أن يخاف قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا حنبل قال حدثنا محتمر سليمان عن فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك قال يا بني إني إنما أروض الناس رياضة الصعب إني أريد أن أحي الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه قال أخبرني أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهي أتعتراتهم قال أخبرني محمد بن عمر بن مكرم قال حدثني عبد الله بن محمد البلخي قال قيل لإبراهيم بن أدهم الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه أ له قال هذا تبكيت ولكن يعرض به. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أن الفضل حدثهم. قال سميت أبي عبد الله وذكر عنده معتمر حدثنا عنه قال قال أبي ما أغضبت رجلا فقبل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسعود الأنصاري قال حدثني سالم بن صالح قال حدثنا شعيب بن حرب عن صالح المري قال إن لأب باب الحسن أنا وأيوب ويونز وابن عون فذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ خرج علينا الحسن فقال فيما أنتم؟ قلنا ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال نعم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إلا كنتم أنتم الموعوضين قال أخبرنا الحسن الإنقلا أن إسماعيل بن يوسف فقال حدثنا الوليد بن قال حدثني سعيد بن أبي سعيد وقال حدثنا ثور بن الأسود عن صالح بن زنبورة قال سمعت أم الدرداء تقول من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه قال باب ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإنكار قال أخبارني محمد بن معالين السمسار قال سألت أبا عبد الله عن الأمر بالمعروف كيف ينبغي أن يأمر قال يأمر بالرفق والخضوع قلت كيف يأمر بالرفق والخضوع قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد أن ينتصر لنفسه قال اخبرنا سليمان الأشعث قال قلت لابي عبد الله مثل زماننا هذا نر ان نر أن الا يلزم رجل القيام بالأمر والنهي إذا خاف أن, يلان أن ينال منه قلت في الصلاة لا يراهم يحسنون قال يأمرهم قلت يشتم قال يحتمل من يريد أن يأمر وينهى, وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك قال أخبرنا زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله إذا أمرته بالمعروف لم ينتهي أدعه لا أقول له شيئا قال لا مر بالمعروف قلت له فإن أسمعني قال دعه إن ردت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت تنتصر لنفسك فتخرج إلى الإثم فإذا أمرت بالمعروف إن قبل منك إلا فدعه قال أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمسي قال حدثنا بقية عن أرطاة بن المنذير قال المؤمن لا ينتصر لنفسه يمنعه من ذلك القرآن والسنة فهو منجم باب ما يكره أن يوعرض أحد في الإنكار إلى السلطان قال أخبرنا إبراهيم الخليل أن أحمد بن ناصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى منه الفسق والدعارة وينهى فلا ينتهي يرفعه إلى السلطان قال إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفع قال قد كان جار لنا فرفع إلى السلطان كان قد اقتوى منه جيرانه قال اقتوى بمعنى اشتكى فرفعوا إلى السلطان فضرب مئتي درة فمات قال أخبارني بكر المروزي قال قلت إلى أبي عبد الله يستعان على من يعمل بالمنكر بالسلطان قال لا يأخذون منه الشيء ويستتيبونه ثم قال جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن ثم قال كيف حكى أبو بكر بن خلاد فذكرت له قص قصة ابن عيينة أخبرنا أبو بكر المرزذي وقال سمعت أبو بكر بن خلاد يقول كنا عند ابن عيينة فجاء الفضيل فوقف عليه فقال لنا لا تجالسوه تحبس رجلا في السجن ما يؤمنك أن يقع السجن عليه قم فأخريه قال أخبرني محمد نيحي الكحال أنه قال لأبي عبد الله يكون لنا الجار يضرب والطنبور والطبل قال انهى قلت أذهب به إلى السلطان قال لا قلت فإن لم ينتهي يجزيني نهي له قال نعم إنما يكفيك أن تنهاه قال أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبو عبد الله عن القوم يؤذونه بالغناء فقال تقدم إليهم وانهاهم وأجمع عليهم قلت السلطان قال لا قلت فأدعو, فأدعو الصلاة قال لا تضيع المسجد أخبرني زكريا بن عحي الناقد أن باطالب حدثهم قال سأل أبو عبد الله إذا أمرت بالمعروف لم ينتهي ما أصنع قال دع. قد أمرته وقد أنكرت بلسانك وجوارحك لا تخرج إلى غيره ولا ترفعه إلى السلطان يعتدي عليه كان أصحاب عبد الله إذا تلاحى قوم قالوا مهلا بارك الله فيكم مهلا بارك الله فيكم قال وأخبرني محمد مبي هارون ومحمد من جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يأمر بالمعروف ولا يقبل منه فترى له إذا رأى منكرا وهو يعلم أنه لا يقبل منه أن يسكت ولا يتكلم قال إذا رأى المنكر فليغير بما أمكنه قلت له فإن أمره ونهاه وتقدم إليه في ذلك فلم يقبل ترى أنه يستعين عليه بالسلطان قال أما السلطان فما أرى ذلك قال وسألته مرة أخرى قلت يا أبو عبد الله إن بعض إخوانك له جيران قد آذوه بشرب الأنبذة وضرب العيدان وارتكاب المحارم وبينت له أمر النساء وهو يريد أن يرفعهم إلى السلطان قال أبو عبد الله يعيظهم وإنهاهم قلت قد فعل فلم ينتهوا قال فأما السلطان فلا إذا رفعوا إلى السلطان خرج الأمر من يده أما علمت قصة عقبة بن عامر قال أخبرني أحمد بن بشر بن سعيد الكندي قال حدثني عبد الله بن الطيب قال كان لي جار يؤذيني بضرب الطنابير والعيدان فأتيت أحمد بن حنبل فقال لي إنهى فقلت قد نهيته فقال لي إنهى فقلت قد نهيته فعاد فقال هذا ما عليك فقلت السلطان فقال لا إنما عليك أن تنهاه وأخبرني أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إن صالح ابنك يريد أن يدخل هو وأبو يوسف إلى السلطان فيخبرونه بقصة بقصة سم أنه شتمك وقد شاهد عليه وكان قد وكان ممن قد شاهد عليه أبو بكر بن محمد المقر فقال أبو عبد الله قل لهم لا تعرضوا له وأنكر أن يذهب إلى السلطان وبلغ أبي عبد الله أن قرابت قرابة له حبس رجلا في السجن فأمر أن يخرجه وقال لي أبو عبد الله رأيت هذه المرأة قد رق لها قلبي أو قال قد رققت لها قالت ابني حبس بسببك حبسه سمحصة أصحابه قال لو تكلمهم في أمره قلت قد سالوا أصحابنا أن أذهب إلى فلان قال فلا تذهب ولكن تكلم من يكلمه على شرط أن يحبس منهم أحدا قال أخبرنا العباس محمد دوري قال حدثنا أبو النضر عليه بن سعد بن إبراهيم بن الشيطان الخولاني كعبن عن كعب عن عنقمة عن أبي الهيثم دخين كاتب عقبة بن عامر أنه قال لعقبة بن عامر إن لنا جيران يشربون الخمر وأنا داعي لهم الشرط فيأخذونهم قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا فجاء دخين فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا وإني داعي إليهم الشرط فقال عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة من قبرها قال أخبرني أبو بكر المرضي رضيه قال سمعت أبا عبد الله ابن شريك قال سمعت أحمد بن يونس يقول صليت عند المقام عشاء الآخرة وسفيان الثوري عند المقام فجاءت مرأة فوقفت عليه فقالت يا سفيان بأي شيء تستحل أن يحبس ابني بسببك وكان ابنها من أصحاب الحديث قال أحمد بن يونس فرأيت سفيان قد قام إلى المقام وإذا الوالي بين بينديه فقال لما تحبس رجلا بسبب؟ قال فقال له الأمير أو الوالي شك المرذي هذا ليل وباب السجن مغلق قال سفيان لا أبرح من هذا الموضع حتى تخرجه قال فأرسل وجيء بالمفاتيح وفتح باب السجن وجيء بابنها حتى دفع إليها باب الرجل يرى المنكر الغليظة فلا يقدر أن ينهى عنه ويرى منكرا صغيرا يقدر أن ينهى عنه كيف العمل فيهما قال أخبرنا سليمان بن أشحذي قال سمعته أبي الله سؤال عن الرجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى أن ينكره عليه وضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف أن ينكر عليه قال نعم ينكر على هذا الذي يقوى أن ينكر عليه باب ما ينبغي للرجل أن يعدل في أمره ونهيه في القريب والبعيد قال أخبرنا أبوك المرضي قال قلت لأبي الله فإن كان للرجل قرابة فيرى عنده المنكر فيكره أن يغيره أو يقول له فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته وهو يرى أو يرى في الخارج المنكر فيغيره ويكره أن يغير الذي في قرابته قال إن صحت نيتك فلا تبالي أو إن صحت نيتك لم تبالي باب ما روي في ذلك أن, أن يسر المؤمن ويغيظ المنافق قال أخبرني عمر بن صالح بطرطوس قال قال لي أبو عبد الله يا أبا حفص يأتي على الناس زمان يكون المؤمن بينهم مثل, مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع فقلت يا عبد الله وكيف يشار إليه المنافق بالأصابع فقال يا أبا حفص يروا أمر الله فضولا قال المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى يعني قالوا هذا فضول والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه فيقال نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل قال وسمعت أحمد بن يقول إذا رأيتهم يوم شيئا مستويا فعجبوا قال أخبرنا عبد الكريم من الهيثم العاقلي قال حدثنا أبو جعفر بن الحذاء قال سمعت سفيان يقول إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق باب ما يوسع على الرجل في ما يوسع على الرجل في ترك الأمر بالأمر والنهي إذا رأى قوما سفهاء. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثني عباس العنبري قال كنت مارا مع أبي عبد الله بالبصرة قال فسمعت رجلا يقول لرجل يبن الزاني فقال له الآخر يا ابن الزاني فوقفت ومضى أبو عبد الله فالتفت إليه فقال يا أبا الفضل امشي قلت قد سمعنا قد وجب علينا قال أمضي ليس هذا من ذلك قال أخبارنا محمد بن أحمد بن يعلى الأنصري قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا وليد المسلم قال حدثنا الأوزعي عن يحل بن أبي كثير قال موعظة الجاهل كالمغني عند رأس الميت قال باب الرجل يسمع صوت المنكر من البعد ولا يعرف مكانه قال أخبارنا يوسف من وأحمد بن حسين وهذا لفظ يوسف أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه. قال وما عليه إذا لم يعرف مكانه؟ قال أخباري عبد الكريم نهيذم لعقله. قال سمعه عبد الله سؤال عن رجل يسمع حس ضبل ومزمار لا يعرف مكانه. قال وما عليك؟ وقال وما غاب فلا تفتش عليه. باب ما يجب على الرجل من تغيير ذلك إذا سمعه وعلم مكانه ولم يرى بعينه أو يراه في الطريق أن ينكره قال أخبرني محمد مابي أن مثنى الأنبارية حدثهم قال سمع أحمد محمد صوت طبل في جواره فقام إليه من مجلسنا حتى أرسل إليه فنهاهم قال أخبرني محمد مجعفل من الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله إن لنا جيران يشربون النبيذ في الطريق قال أنها هم أشد النهي وأغلظ لهم ووبخهم قال أخبرني محمد معلين والراق أن محمد نبي حرب حدثهم قال سألت أبي عبد الله عن رجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قال فإن لم يقبل قال تجمع عليه الجيران وتهول عليه قال هول على فلان أفزعه وهول الأمر شنعه وبالغ فيه حتى جعله هائلا قال, قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمت عبد الله سؤال عن الرجل يمر بالقوم يغنون قال إذا ظهروا وله يبدو أن هناك سقط قال إذا ظهروا له قيل هم داخل ولكن الصوت يسمع في الطريق قال هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم ورأى أن ينكر الطبل يعني إذا سمع صوته قيل له مررنا بقوم وقد أشرفوا من علية لهم وهم يغنون فجئنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه فقال لم تتكلموا في الموضع الذي سمعتم فقيل لا قال كان يعجبني أن تكلموهم لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون قال أخبرني محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيسي وقال سميته إبراهيم بن عبد المجيد يقول مر محمد بن مصعب يعني العابد بدار فسمع صوت عود يضرب به فقرع الباب فنزلت جاريته فقال له يا جارية قولي لمولاتك تحذر العود حتى أكسره تحدر أي تنزل يقال حضر الشيء أي نزل من أعلى إلى أسفل قال فصعدت فقالت لمولاتها شيخ بالباب قال كذا وكذا قالت هذا شيخ أحمق فضربت بعودين فجلس على الباب واستعاذ وقرأ فاجتمع الخلق وارتفعت أصواتهم بالبكاء فسمعت المرأة الضجة فقالت انظري هذا يا جارية فنزلت الجارية ثم رجعت إلى مولاتها فقالت يا مولات تعال انزلي واسمعي فنزلت فلما سمعت قالت احذري العودين حتى يكسيرهما. قال أخبرني مقاتل النزالة عن الماضي قال سمعت محمد بن يشر العبدي إذا دعا دعا للعلماء. قال ومحمد محمد بن صعب النواح هذه القرية. قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي. قال كان محمد بن صعب إذا سمع صوت عود أو طنبور من دار أرسل إليهم أن أرسل أن أرسل إلي ذلك الخبيث. فإن أرسل به إليه كسره وإلا قاعد على الباب يقرأ فيجتمع الناس فيقولون محمد مصعب فلا يدع حتى يخرج إليه فيكسره قال أخبار عباس بن محمد دوري قال سمعت يحيى يقول قال مالك بن أنس إن جلست على باب غريم لك فسمعت من الدار غناء فلا تجلس ثم باب ما ينبغي أن يذكر عن الرجل يعلم منه أنه طلق وهي معه أو يحتج بحجة صحيحة قال أخبرني أحمد محمد بن مطر أن أبع طالب حدثهم أنه سأل أبع عبد الله عن الرجل يكون مع امرأته على غير حلال قد طلقها ثلاثا وهو معها ما ترى في معاملته قال تعظه وتذكره, وتذكره الله وتأمره قلت فإن قال قد استحلت وتزوجتها قال يقبل منه إذا قال قد استحلت قال الحسن يقبل قوله ولا يفتش عن أحد والمرأة إذا كانت تعرف بصدق يقبل منها قال واخبرني محمد بن حسين أن ابا بكر المروذي حدثهم أن ابا عبد الله بلغه أن ساكن الله بين المغرب والعشاء أنه طلق مرأته وأنها مقيمة معه فرأيته خرج إليه وصاحبه ثم قال له تطلق وتقيم معها وأمره أن يتحول عنها وقال انتقل <تصفيق> قال أخبرني محمد مهارون أن حبيشا حدثهم أن أبي عبد الله سئل عن الرجل يسمع عن الرجل البذيء يطلق امرأته أسعوه أن يخرجها قال نعم قال أخبرني زكريا بن يحيق قال حدثنا أبو طالب قال أن أبي عبد الله قال حدثنا أبو طالب أن أبي عبد الله قيل له الرجل يقول للرجل قد طلقت امرأتي ثلاثا فلا تخبر خطني فإني أخاف وهي عندي قال الختن كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها قال فإني أخاف وهي عندي قال يخبره هذا فرج يخبره حتى يفرق بينهما باب الأخ يعرف من أخيه حيفا في ميراث اخته كيف وجه العمل والإنكار عليه قال أخبرني محمد نبي هارون ان مثنى الأنبري حدثهم انه سال أبا عبد الله قال قلت ما تقول في أخوين وأختين بينهما ميراث من قبل أبيهم أحد الأخوين يحيف الأختين فهل على الأخ من ذلك شيء وكيف وجه العمل فيه وهل يجوز قضيعة هذا الأخ على هذه الحال أم يرفق به وينصح قال قال أحمد إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا باب الرجل يدخله الرجل إلى منزله فيرى منكرا قال أخبرني محمد علي قال حدثنا مثنى قال قلت لأحمد دخلت على رجل في منزله فدخل البيت وتركاني فإذا قنينة إلى جانبي قال القنينة الزجاجة فكشفت عنها فإذا فيها نبيث فكرهت أن أقول له فقال أحمد كان ينبغي لك أن تلقي فيها ملحا إن استطعت أو شيئا يفسده باب ما يؤمر الرجل وينها في أمور الصلوات قال أخبرني محمد بن هارون قال أخبرني أبو إسحاق ابن إبراهيم أحدثهم قال صلينا يوما يعني هو وأبو عبد الله إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود وأحسن صلاتك قال وأخبرني سليمان بن الأشعث قال سمعت أبو عبد الله قيل له يصلي الرجل في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة قال أمرهم قلت إنهم يكثرون ربما كانوا عامة أهل المسجد قال يقول لهم له يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك قال أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها قال أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله ترى الرجل إذا, إذا رأى الرجل لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم أمر صلاته ترى أن يأمره بالإعادة وأن يحسن صلاته أو يمسك عنه أو يمسك عنه. قال إن كان يظن أنه يقبل منه أمره قال له ووعظه حتى يحسن الصلاة فإن الصلاة من تمام الدين قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا, يعقوب. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن نضر قال سأل رجل الأوزاعي قال امر بالمعروف أنهى عن المنكر قال من ترى أن يقبل منك قال واخبرني محمد بن يحيى بن خالد قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه مر به رجل من قريش يجر شملة فقال ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إذا من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال الفتى قد سمعنا ما تقول ثم مر به مرة أخرى وهو كذلك فقال له أبو هريرة مثل ذلك فقال قد سمعنا ما تقول فإن عدت الثالثة لأحملنك على عنقي ثم لا لأكبن بك في الأرض فقال أبو هريرة لا أعود قال أخبرني محمد بن علي أن أبا بكر للأثر محدثهم قال قدر أبي عبد الله رجل رأى رجلا مشمرا كميه في صلاته عليه أن يأمره قال يستحب له أن يصلي غير كاف شعرا ولا ثوب ليس هذا من الممكن الذي يغلظ في ترك النهي عنه قال أخبرنا الحسن بن عبدالهابي أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا شريح قال حدثنا مبشرون عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلاة قال ما من قوم فيهم من يتهاول بالصلاة لا يأخذون على يده إلا كان أول عقوبتهم أن ينقص من أرزاقهم قال باب الرجل, باب الرجل يرى المرأتين في الطريق لا يتوسطهما في المشي معهما قال أخبرنا محمد محمد بن يعلى الأنصاري وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا مسلم بن قتيبة أبو قتيبة قال حدثنا داود مصالحا عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين قال أخبرنا محمد نبي هارون أن إسحاق حدثهم قال رأيت أبا عبد الله إذا لقي امرأتين في الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى تجوزا ولا باب الرجل يرى المراه مع الرجل السوء ويراها معه راكبه قال اخبرني محمد بن الكحال قال يا عبد الله ارى الرجل السوء مع المرأة. قال صحبه قال محمد حمدويه محمد بن أنه قال عبد الله الغلام قال حدثنا أبو داود قال سمعت أبي عبد الله وقيل لهم رأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل قال نعم باب ما يكره للرجل من دخول مواضع النكره قال أخبرنا محمد نيحيى أنه قال لأبي عبد الله أجيء إلى الدار وفيها المريض وأسمع فيها ما يكره قال انهاهم قلت إنه إن, إن كان الرجل يشرب المسكر ويجمع مالا خير فيه قال أكره المدخل قال أخبرني حسن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال عبد الله بن معدي بن الخيار إني لأكره مماشات المريب كراهية ناقتاب الرجل المسلم قال أخبرني الحسن بن سفيان النصيسي قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا محمد بن فضينا المغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يوجد مع المرأة فيقول تزوجتها قال لو كان هذا يجوز ما قام حد على فاجر هاجر قال الهاجر الفاحش. قال أخبرني العباس محمد الدوري قال قال يحيى بن معين رأيت وكيعا عن رأى مرأة عند عطار والعطار يكلمها فقال إنسان اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهما. باب ما يؤمر به من أداب الله بالمنكر. قال أخبرني محمد بهرون أن بسقل يحيى بن يزداد الوراق حدثهم أنه سأل عبد الله عن رجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير هل عليه أدب. وكم الأدب فيه إذا رفع السلطان فقال عليه أدب ولا أرى أن يجاوز بالأدب عشرة قال أخبرني روح بن الفرج قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الخليل قال قال أبو عبد الله بن داود أرى أن يضرب, أن يضرب صاحب التغبير قال التغبير ضرب من الغناء يشبه الأناشيد وهو بدعة محدثة قال أخبرني حرب نسماعيل قال قلت ليسحاق يعني ابن راهوية رجل معه قرد يكسب به فقتل رجل القرد هل عليه شيء قال لا ليس عليه شيء وضحك وقال لو ضرب صاحبه فلم يقتله لم يكن عليه شيء وأما إذا قتل القرد فليس عليه شيء قال أخبرني محمد علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن بيع القرد وشرائها فكرها قال واخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي بلج قال رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم بيدها سوط تؤدب الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باب ما يؤمر به من أدب الفتيان المتمردين باللعب قال تمرد الغلام على الشيء أي تمرن عليه واعتاده قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن يعقوب قال سألت أحمد عن الفتيان يتمردون قال لبأس بالضربهم قال وأخبرني الحسن بن سفيان المصرسي وقال حدثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حدثنا أبو سامة عن سلام بن سكينا عن الحسن قال كان بين أناس من أهل الحجاز قتال في بعض ما يكون بين الناس فتقاضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بحبسهم قال باب ما يكره أن يخرج إلى صائحة تكون بالليل قال اخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد انه سأل أباه عن الرجل يستغيث به جاره من فاحشة يراها قال كل من رأى منكرا فاستطاع ان يغيره بيده غيره فإن لم يستطع فبيده فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال ويكره أن يخرج الرجل إلى صائحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون باب ما يؤمر به من كسر الخمور وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يمر به أو يمر به في الأسواق. قال الأزقاق جمع زق وهو ويعال من الجلد يجذ شعره ولا ينتفل الشراب ونحوه. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرى وأخبرنا الحسين بن حسن حدثنا إبراهيم بن الحارثي وأخبرنا الحسن بن محمد قال كتبت المسائل يا أبي عبد الله أبي, أبي علي ندي نوري مناولة من مسائل ابن مزاحم واللف واحد قال الأثر قيل لأبي عبد الله وقال ابن مزاحم قلت لأبي عبد الله وقال العبدي سئل أبو عبد الله عن رجل رأى زق خمر أي شقه قال يحله قال يحله أي يفك الرباط الذي يربط به قال قيل له فإن لم يقدر على حله قال يشقه إن لم يقدر قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله أمر على المسكر القليل والكثير أكسره قال نعم تكسره لا يمر بالخمر مكشوفا قلت فإن كان مغطى قال لا تعرض له إن كان مغطى قال أخبرني أحمد محمد ويل همذاني همذا قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا بكر المرضي قال قلت لأبي عبد الله لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قرابه ترى أن تكسر أو يصب، قال تكسر القرابة القربة، قال باب ما ينهى من كسر المنكر إذا كان مغطى، قال أخبرني محمد أبي هارونق أن باسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور ومسكر وأشباهه يكسره إن رآه، قال إذا كان مغطى فلا يكسره، قال أخبرني ابو أبوك المرضي أنه قال لأبي عبد الله في الطنبور إذا كان مغطى قال إذا ستر عنك فلا قال اخبرني عبد الله بن أحمد بن حمرين قال سمعت أبي في رجل رأى مثل الطنبور والعود والطبل وما أشبه هذا ما يصنع قال إذا كان مغطى فلا وإذا كان مكشوفا فكسره قال أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن حسين المعنى واحد قال أحمد سألت أبي عبد الله عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه وقال يوسف والعود يكسره قال لا بأس قد فإن كان من وراء الثوب يصفه أو يبينه قال لا إذا كان مغطى فلا أرى له باب ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به قال أخبرني أحمد بن حسين أناب عبد الله سئل عن الرجل يرى النينة يرى أن فيها مسكرة قال دع يعني لا تفتشه قال واخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبي عبد الله عن القرابة المغطى قال لا تعرض له باب الرخصة أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبي عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى أيكسره قال إذا كان تبينه أنه طنبور أو طبل كسره قال وسألت أبي عبد الله عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئا ولا يدري مسكر هو أو خل قال إذا علم, إذا علم أنه خل لم يتعرض له وإذا علم أنه مسكر كسره إلى له فإذا كان خلا أو دبسا قال الدبس عسل التمر ثم كسره يغرمه يغرم قال نعم قال أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال قلت لأبي عبد الله رجل لقي رجلا ومعه عود أو طنبور أو طبل مغطى قال يكسره قلت قرابة مغطى قال تبينه قلت نعم قال يكسره باب ما رخص له في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عنه قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال سألت أحمد قلت ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السواد فيرى فيها الخمر يبيعه اليهودي والنصراني ظاهرا وقد علم عاملهم السلطان فهل عليه في ذلك شيء؟ قال إذا كان من السلطان فأيش يتعرض هو؟ قلت فكيف إن رأى مسلما قد حمل, قد حمل شيء منه؟ فقال في المسلم يعظه ويقول له فإن أبى أهراقه باب ذكر الطنبور قال أخبرنا أبو فكر الماروثي قال سألت أبو عبد الله عن كسر الطنبور قال يكسر قلت الطنبور الصغير يكون مع الصبي قال يكسر أيضا وإذا كان مكشوفا فكسره قال أخبرني أمر بن صالح بطرطوس قال رأيت أحمد بن حنبل مر به عود مكشوف فقام فكسره قال أخبرني أحمد بن علي بن عمر النصيسي قال سمعت عمر بن الحسين يقول كسر أحمد بن حنبل طنبورا في يد غلام لأبي عبد الله بن نصر بن حمزة قال فذهب إلى مولاه فقال له كسر أحمد محمد الطنبور فقال له مولاه فقلت لي إنك غلامي قال لا أو فقال له مولاه فقلت له إنك غلامي قال لا قال فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال أخبرنا علي بن الحسين قال قرأت على بالفضل الوراق عن أحمد, عن أحمد بن الدورقي قال سمعت وكيعا يقول خذ الطنبور فاكسره على رأس صاحبه كما صنع ابن عمر في الشهارة وقر على عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاقي قال أخبرنا معمر قال سئل إياس عن الضرب بالبربط قال البربط نوع من ألات العزف يشبه العود قال فقال لو جعلت حكما في عمل أهل الجنة وعمل أهل النار لم أجعل البربط من عمل أهل الجنة باب ذكر الطبل قال أخبرني عصمد بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعته أبا عبد الله قال أكره الطبلة وهي الكوبة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد محمد بن مطم وزكري بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله هذه الطبالة تبيع الطبول أكسرها قال إذا, دخل إذا دخلت الدور كيف تكسرها قال لا تقوى يا أبا بكر يعني المرضي تكسرها في الأسواق قلت له سمعت الحميدية يقول لما قدم علي بن المديني قال رأيت معزفة مع أردت أن أكسرها فقال أبو عبد الله يكسرها قال أخبرنا أبو بكر المرضي قال قلت لأبي عبد الله أمر في الأسواق فأردت بولة باع أكسرها قال ما أراك تقوى إن قويت قلت أدعى أغسل ميتا فأسمع صوت الطبل قال إن قدرت على كسره فاكسره وإلا فخرج باب الإنكار على من زعم أن عليه الغرب في كسر شيء من المنكرات قال أخبرني عصم بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصيل أن شريح أتي في, طم أتي في طنبور فلم يقضي به بشيء قال حنبل سمعت أبي عبد الله قال هو منكر لم يقضي فيه بشيء قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن يحيى بن أزداد ابو السقل حدثه انه سال أبي عبد الله عن رجل راى في يد رجل عودا او طنبورا فكسره اصاب أو أخطأ وما عليه في كسره قال فقال أحسن وليس عليه في كسره شيء قال أخبرنا سليمان من الأشعثي قال سمعت أبا عبد الله سؤل عن رجل المر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فهرامى به قال قد أحسن ليس عليه شيء قلت لأبي عبد الله وكذلك إن كسر عودا أو طنبور قال نعم قال أخبرني محمد بن أحمد الطرطوس أن موسى بن سعيد الدنداني حدثهم أن أبا عبد الله قال في المسكر من إهراقه فليس بضامن قال أخبارني محمد بن حسن بن قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي قال سمعت وكيعا يقول ليس للمعاصي قيمة مثل الطنبور وشبهه قال اخبرني حرب قال قلت لإسحاق رجل كسر طنبورا لرجل قال ليس عليه شيء باب ذكر الدفوف قال اخبرني أحمد بن حسن بن حسن أن عبد الله سئل عن الدفوف قال قد ترخص فيها الكوفيون يروى عن محمد بن حاطب فيها ويروى عن الحسن قال ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء أصحاب عبد الله كانوا يشققونها قيل له فهذه الدفوف هي؟ قال لا أدري فأخبرك. قال حدثنا أحمد محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال أنه قال لأبي عبد الله سؤال عن بيع الدفوف فكره قال أحمد ذهب إلى حديث إبراهيم كان أصحاب عبد الله يستقبلون الحواء الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. الدف على ذلك أيسر الطبل ليس فيه رخصة قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن يسحق حدثهم قال سألت أبو عبد الله عن الرجل يكسر الطبل أو الطنبور أو مسكرة عليه في ذلك شيء قال أبو عبد الله يكسر هذا كله وليس يلزمك شيء قلت له فالدف وفي موضع آخر قلت الدف الذي يلعب به الصبيان قال الدف لا يعجبني كسره وكان أصحابه عبد الله يشددون فيه قال إبراهيم كنا نتبع الزققة فنخرق الدفوف فنخرق الدفوف في أيدي الصبيان. قال أخبرني منصور أن جعفر حدثهم قال سألته بعبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل فلم يرى عليه شيئا. قيل له فالدف فرأى أن الدف لا يعرض له فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرس قيل له يكون فيه جرس قال لا وقد ذكر كراهية أصحاب عبد الله في الدف ولم يذهب إليه. قالوا أخبرنا أبو وكر المروزي قال سئل أبو عبد الله ما ترى الناس اليوم تحرك الدفة في أملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك قيل له في الحديث الذي جاء فصل ما بين الحلال والحرام الضرب فعرفه وذهب إليه قالوا أخبرني محمد نبي هرون أن مثن الأنبري حدثهم أن أبو عبد الله ذكر له المروذي أنه جاء ليغسل ميتا فرأى دفا فكسره فتبسم ولم ير به بأسا بكسره في مثل الميت قال أخبرنا محمد معالين السمسار قال حدثنا يعقوب بن بختان أن عبد الله سئل عن الضرب الدف في الزفاف فلم يكن ما لم يكن غناء فلم يكره ذلك وسئل عن كسر الدف عند الميت فلم يرى بكسره بأسا وقال كان أصحاب الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها قال أخبرنا محمد معالين قال حدثنا مهنة قال حدثنا بقية عن أم الله بنت خالد بن معدان عن أبيها أنه كان يقول له إذا ضربتم الدفة فلا تضربوا إلا بتسبيح قال وأخبرنا أحمد بن فرج الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي عبد الله أنه كان يقول إذا ضربتم في النكاح فلا تضربوه إلا بتسبيح وتكبير وكان يرخص في النكاح كي يعلم أنه نكاح قال أخبرنا أحمد بن ياحي الأنطاكي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحي قال سألت الأوزاعية عن الجواري يضربن الدفة سرا يوم العيد فلم ير به بأسه قال اخبرني روح بن الفرج قال حدثنا أبو داود قال سمعت الحسن بن علي يقول او قال سمعت يزيد النهروني يقول التقليس ضرب الدف قال قلس فلان طلب بالدف وغنى قال اخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي وقال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الشريك عن مغيرة عن الشعبي عن عياض قال شهدت عيداً بالانبار فقلت ما أراكم تقلسون كانوا يقلسون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه قال أخبرنا العباس بن محمد وريوق قال حدثنا موسى بن حبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار من بني بجوار من بن النجار وهم يضربن بدف لهن ويقول نحن جوار من بن النجار أحبذا محمد من جاري فقال الله يعلم أني أحبكم قال باب الإنكار على من يلعب بالشطرنج قال أخبرني محمد نبي هارون والحسن بن جهدرن أن الحسن بن ثواب حدثهم قال سميت أبا عبد الله وقال له رجل وأنا أسمع ما ترى في القوم يلعبون بالشطرنج أجيئهم في حاجة أسلم عليهم قال انهاهم عظهم قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن مملوكا سأل أبي عبد الله فقال إن مولاه يرسله إلى قوم يلعبون الشطرنج فأسلموا أو لا أسلم قال عظهم قل لهم هذا لا يحل لكم ولا يسعكم مرهم فأعاد عليه المملوك فأعاد عليه الكلام أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق من منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله نمر على قوم يلعبون بالنرض أو الشطرنج نسلم عليهم قال ما هولي بأهل أن يسلم عليه. قال أخبرني أحمد محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله أمر بالقوم يلعبون بالشطرنج وأقلبها وأنهاهم قال النرد أشد والشطرنج أيضا فقلت إن فإن غطوها أو يجعلونها خلفهم قال تعرض لهم إذا ستروها عنك قال أخبرني محمد بن علي السمسار قال حدثني مهنة قال سألت أبا عبد الله عن اللعب عن بالشطرنج هل تعرف فيه شيء قال لا أعلم إلا قول علي فقلت كيف أذكره، فحدثني عن غير واحد منهم وكيع عن فضيل بن غزوان عن ميسرة بن حبيب الفهري قال مر عليا بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وسألت أحمد فقلت أدرك ميسرة عليا؟ قال لا، فقلت من أين ميسره؟ قال كوفي روا عن شعبة قلت سمع شعبة من ميس سمع من ميسره؟ قال نعم. فسألت أحمد مرة أخرى قلت كرهاه أحد غير علي قال نعم قلت من؟ قال ابن عمر قلت من ذكره قال أبو بدر بن شجاع عن عبد الله بن عمر كذا قال ليس فيه نافع أن ابن عمر كره اللعب بالشطرنج أخبرني أبو قلابة أن أسألته فقال حدثنا مطهر بن الهيثم الطائي عن شبل المصري عن أبي نعيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الكوبة ألم أنهى عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا قال أخبرنا أحمد منها الصوفي Picasso قال حدثنا محمد بن Beshin قال حدثنا عبيد عن زيد بن عبيد الله قال قلت للقاسم بن محمد هذه النرود من الميسر أرأيت الشطرنج أمن الميسر قال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر قال أخبرنا عمر بن محمدون الكرماني بكرمان قال حدثنا علي بن الصباح قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ما رأيت أحد أنزع لآية من كتاب الله من مالك سأله رجل عن اللع... اللعب بالشطرنج قال فقال أمن... أمن الحق هو قال لا قال فما... فماذا بعد الحق إلا الضلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق أترى بلعب الشطرنج بأس قال البأس كله قيل فإن, فإن أهل الثغور يلعبون للحرب قال هو فجور قال أخبرني حرب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا, حدثنا عاصم بن محمد عن عمر الملائي قال إن لله سبع عشرة لحظة في اليوم والليلة لا ينال أهل الشاهين منها شيئا يعني أهل الشطرنج باب في ذكر النوح قل أعلى عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني سعيد بن صالح قال رأيت أبوائر يستمع النوح ويبكي قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يستمع إلى النوح فيترفق قال ما أدري قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبو عبد الله يقول النياحة من فعل الجاهليّة. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبو عبد الله يقول النياحة من فعل الجاهليّة. قال أخبرني عسمة بن عصام قال حدثنا حمبل قال سألت أبو عبد الله قلت ما ترى في النائحة؟ قال إذا كانت موضع قال قلت ما ترى في النائحة إذا كانت موضع تنهى أن تنوح قال أجل من المعروف قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف يعني النياحة وهي معصية قال أخبرني محمد مجعفل أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أحمد عن رجل يدعى ليغسل الميت فيسمع عندهم صوت النوح فما ترى يدخل يغسله وهم ينوحون قال نعم ولكن ينهاهم باب ذكر الغناء وإنكاره قال أخبرني عبد الله بن أحمد نحنبر قال سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني قال وحدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطبع قال سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق وأخبرني على العباس بن محمد دولي قال سمعت إبراهيم بن منذر وسئل فقيل له أنتم ترخصون الغناء فقال عاد الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق وأخبرنا عبد الله بن محمد قال سمعت أبي يقول سمعت محمد بن يحي القطان يقول لو أن رجلا عامل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع يعني الغناء وأهل مكة في المتعة أو كما قال لكان به فاسقة قال أبو عبد الرحمن ووجدت في كتاب أبي حدثنا أبو معاوية الغلابي قال حدثنا خالد بن الحارث قال قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلت كل عالم اجتمع فيك الشر كله قال أخبرنا أبو أكر المرضي قال حدثنا أبو غسان، حدثنا معتمر عن النبي قال إذا أخذت برخصة العلماء كان فيك شر الخصال. قال أخبرني يحيى بن الطالب قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق برنا معمرون قال لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء وإتيان النساء في أدبارهن وبقول أهل مكة في المتعة والصرف وبقول أهل الكوفة في المسكر كان شر عباد الله. قال أخبرني حرب بن سمعي尔 حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن خمير قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال من حمل شذ العلماء حمل شرا كبيرا قال أخبرني محمد بن عبد الصمد المقل الموصيسي قال حدثنا أبو نعيم الحلبي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو يزيد قال سمعت مكحولا يقول من مات وعنده مغنية لم يصل عليه قال باب ذكر الزمار قال أخبارنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل ينفخ في القصبة بمنزلة, بمنزلة الزمار فقال أكره ليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزمار زمار الراعي فقلت أليس هو منكره؟ فقال سليمان بن موسى يروي عن نافع عن ابن عمر قال أكرهه قال أخبارنا يا روح بن الفرج حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن منيح حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زيد رأيت جدي زيدا رأى غلاما معه زمارة قصب فأخذها فشقها أخبرنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الزمار وأخبرنا عبد الله قال حدثنا روح حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة قال سمعت أبي جعفر قال سمعت أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمار قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن محمد من ولد القاسم نبي برزة حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الإماء حرام قال حدثنا عثمان بن صليحن عن طاكي محمد محمود بن خالد حدثنا أبي عن المطعم بن مقدام عن نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال أخبرنا عثمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن ميمون عن مطر بن سالم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعب الطبل والزم والزمارة. قال أخبرني محمد معفر الحمصي قال حدثنا مروان يعني الطاطري قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ف فأدخل يده في أذنيه ثم قال يا نافع هل تسمع قلت لا فأخرجت هي من أذنيه ثم قالها كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل قال باب ذكر غنائهم الذي كانوا يغنون قال أخبرنا أحمد من الفرج حمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو عقيل عن بهيت عن عائشة قالت كانت عندنا يتيمات من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت في من أهداها إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأنصار ناس فيهم غزل فما قلت قالت دعونا بالبركة ثم انصرفوا قال أفلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله حديث الزهري عن عروة عنائشة وهشام عن أبي عنائشة عن جوار يغنين أيش هذا الغناء قال غناء الركب أتيناكم أتيناكم قال وأخبرني منصور بن جعفر قال سألت أبا عبد الله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في لعب, في, في لعب الحبشة في المسجد فلم يجب عنه باب في ذكر القصائد قال أخبرنا اسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن استماع القصائد فقال أكرهه قال أخبرني محمد بن نوسى قال سمعت عبدان الحذائي قال سمعت ميمون بن عبد الرحمن المتطيب قال سألت أحمد بن حنبل قلت ما تقول في القصائد قال بدعه لا يجالسون قال باب في ذكر التغبير وهو القضيب قال حدثنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران قال سمعت أحمد بن حنبل وجعل الناس يسألونه عن التغبير وهو ساكت حتى دخل منزله قال وأخبرني محمد بن علي والحسين بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن التغبير قال كل شيء محدث كأنه كره قال واخبرني محمد بن أن أبا بكر أن أبا بكر الأثر محدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول التغبير هو محدث قال وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن التغبير فقال لا لا تسمع قيل له هو بدعة قال حسبك قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله ما ترى في التغبير إنه يرق عليه القلب فقال بدعة قال أخبرنا الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي أنه سأل أبا عبد الله عن التغبير فقال هو بدعة ومحدث قال واخبرني محمد نعلي السمسار أن عقوب بن البختان حدثهم أنه سأل أبي عبد الله عن التغبير فكرهه ونهى عن استماعه قال واخبرني سليمان بن الأشعث قال سمعت رجلا ضريرا قال لأبي عبد الله ما تقول في التغبير قال لا يعجبني قال واخبرنا اسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبي عبد الله سئل عن استماع, استماع التغبير فكرها. قال واخبرني أبو بكر المقر البزار قال حدثنا الحسن بن الحاروي قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن قال واخبرني زكريا بن يحيى الناقد حدثنا الحسن بن الحاروي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقال سمعت الشافعي يقول تركت بالعراق شيئا يسمونه التغبير وضعته الزنادقة يشغلون به عن القرآن قال أخبرني الحسن علي بن عمر الموصيي قال سمعت أن صدي أن صدي قال سمعت يزيد النهارون يقول ما يغبر إلا فاسق ومتى كانت التغبير باب ذكر قراءة الألحان قال أخبرني عبد الله بن حماد قال سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال محدث إلا أن تكون ضباء ضباء ذلك يعني الرجل طبعه كما كان أبو موسى وأخبرني يوسف بن موسى أن أبي عبد الله سئنا عن القراءة بالألحان فقال لا يعجبني إلا أن يكون حزمه. قال الحزم الضبط والاتقان وحزم صوته ضبطه واتقنه. فقيل فيقرأ بحزن يتكلف ذلك قال لا يتعلمه إلا أن يكون حزمه أو حزمة. قال وأخبرني محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه قال أبي عبد الله فالقراءة بالألحان فقال ولا الإقراء بالألحان إلا أن يكون حزمه أو صوته مثل صوت أبي موسى فأما أن يتعلمه فلا قال واخبرني محمد بن حسن أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله السؤين على القراءة بالألحان فكره وقال يحسنه بصوته من غير تكلف قال أخبرنا عثمان بن صالح أنضكي وقال حدثني إسماعيل بن سيف بن عضائل الرياحي قال حدثنا عوين بن عمر أخوه رباح من أبو عمر وكان ثقة قد عشت عيناه من كثرة البكاء أو قد غشت عيناه من كثرة البكاء قال حدثني شعبة بن إياس عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن قال أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال أبيه زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه قال التزيين أن يحسنه قال أخبرني منصور بن الوريد قال حدثنا علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عن القراءة بالأحان فقال ما يعجبني هو محدث قال أخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن القراءة بالألحان قال وأنا وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أبو عبد الله عن القراءة بالألحان فقال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا تكلفه قلت ما لم يكن شيئا بعينه لا يعدوه قال نعم قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله قيل له قراءة الألحان والترنم عليه قال بدعة لا تسمع قال أخبرني حسن بن صالح للعطار قال حدثنا يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي أنه سأل أبا عبد الله عن قراءة الألحان فقاله بدعة محدث قلت تكرهه يا أبا عبد الله قال نعم أكرهه إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى فأما من تعلمه بالألحان فمكروه قلت إن أبا سعيد الترمذي ذكر أنه قرأ ليحيى بن سعيد فقال صدقت قد كان قرأ له وقال قراءة القرآن مكروهة بالألحان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبال قال سمعت أبي يقول كنا عند وهب بن جرير بن حازم بالبصرة سنتين مائتين وكان محمد بن سعيد يعني القارئ الترمذي فقيل له اقرأ فقال لست أقرأ أو يأو يأو يأمرني أحمد فما قلت له اقرأ ولا هو قرأ قال أبو عبد الرحمن في موضوع آخر قال ماضيتُ يعني حدثني أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد قال ماضيتُ أنا وابن بلال إلى محمد بن السعيد النتلمذي فقال كنا عند وهب بن جرير وثمة أبو عبد الله فقالوا له يقرأ فقلت إن قال لي أبو عبد الله قرات وإلا لم أقرأ قال فلم يقل له يقرأ ولم أقرأ فقيل له ولما لم تقرأ قال كرهت أن أقرأ فيقول شيئا أو يظهر منه شيء يتحدث به فذكرت ذلك لأبي فقال قد كان ذلك قال واخبرني محمد بن عليم قال حدثنا صالح قال قال أبي كنا عند وهب بن جرير سنة مائتين وكان محمد بن سعيد الترمذي وقد نزل قريبا من منزل أبي داود فاجتمعنا عند وهب بن جرير فقال لإنسان قل لمحمد يقرأ فقلت ما سمعت قراءته قط أو كلاما نحو هذا فقلت لأبي إنه يحكي عنك أنك قلت ما سمعت قراءته وإني لأشتهي أن أسمعه فقال قد كان شيء مما أخبرتك وما علمت إلا خير إلا هذه القراءة قال أخبرني أبوكر قال قلت لأبي عبد الله إنهم قالوا عنك إنك كنت عند وهب بن جرير فسألت ابن سعيد أن يقرأ فقال ما سمعت منها شيئا فقال عجب أن يكون حزم الرجل مثل حزم أبي موسى الأشعري حين قال له عمر ذكرنا ربنا يا أبا موسى فقرأ عنده وذكر عن أنس وعن التابعين فيه كراهية قلت أليس يروى عن معوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عام الفتح وقال لو شئت أن أحكي لكم اللحن فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن؟ وقال ليس من من لم يتغنى بالقرآن فقال كان ابن عيينة يقول فيستغني بالقرآن يعني الصوت وقال وكيع يعني يستغني به قال وقال الشافعي يرفع صوته وأنكر أبو عبد الله الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان قال أخبرني محمد معالين قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن الرجل يتغنى بالقرآن ما تفسيره قال أما سفيان بن عيينة فكان يفسره قال يستغني به وبعض الناس يقول إذا رفع صوته فهو يتغنى به قال واخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم قال قال لي أبو عبد الله يوم وكنت سألته عنه هل يدري ما معنى من لم يتغن بالقرآن قال يرفع صوته فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى به قال سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب عن قوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال بعضهم يذهب إلى أن الغلاء ترنم به وبعضهم يذهب إلى الاستغناء وهو الذي العمل عليه قال وسمعت إبراهيم الحربي يقول ليس من من لم يتغنى بالقرآن قال يعني حسين أصوتكم على قدر ما يمكن وليس ومعنى ليس من من لم يتغنى بالقرآن قال يستغني بالقرآن قال أبو بكر الخلال فعرضت قول إبراهيم الحربي على بعض أهل المعرفة بطرطوس وسمع بعض هذه الكتب فأنكر الأولى لعله يريد تأويل في يتغنى وقال إنما هو أن له تفسيرين قال وخبرنا أبو بكر المروذي وقال قلت لأبي عبد الله إن رجل الله جارية تقرأ الألحان وقد خرج أحاديث يحتج بها فأنكر الأولة في يتغنى وقال إنما هو له تفسيرين قال اخبرنا أبو بكر المروذي وقال قلت لأبي عبد الله إن رجل الله جارية تقرأ الألحان وقد خرج أحاديث يحتج بها فأنكر أن يكون على معنى الألحان قلت روى ابن الزريج عن عطاء أنه لم يرى بقراءة الألحان بأسا قال قد روي عن ابن الزريج شيء لست أدري كيفه. قال وقرئ على أبي عبد الله محمد بن إدريس قال شهدت الأعمش وقرأ عنده عورك بن الحضرمي فقرأ هذه القراءة الألحان فقال الأعمش قرأ رجل عند أنس نحو هذه القراءة فكره ذلك أنس وقرأ على أبي عبد الله إسماعيل عن أبي عون عن محمد بن سيرين سئل, سئل عن هذه الأصوات التي أقرأوا بها فقال هو محدث قال أخبارني عمر بن حمدون الكرماني قال أحدثنا نصر بن علي قال أحدثنا أبو دود قال أحدثنا عمران بن المعولي يعني الحسن أنه كره القراءة بالأصوات قال أخبارنا أبو بكر قال قري على أبي عبد الله بهز قال أحدثنا محمد سلامات قال أحدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن رجلا كان يقرأهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر بذات ليلة، قال طرب قرأ, قرأ بصوت فيه نغمة، فأنكر ذلك القاسم محمد وقرأ هذه الآية: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكي من حميد. قال أخبرنا حسن مجحدر قال حدثنا عبد الله بن يزيد العنبري قال سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبري فقال ما تقول في القراءة بالألحان فقال له أبو عبد الله مسمك قال محمد قال فيسرك أن يقال يا, يا محمد قال واخبرنا أبو بكر المرضي وقال سمعت عبد الرحمن المتطيب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان فقال يا أبو الفضل اتخذوه أغاني, اتخذوه أغاني لا يسمع من هؤلاء قال أخبرني أبو بكر المقرئ البزار قال سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي وقال أخبرني أبو يحيى الناقد فذكر لي عن ابن الجروي نحوا وهذا على لفظ ابن المقرئ وهو أحسن وهو أحسن شيء قال أوصى إلي رجل بوصية فيها ثلث وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان وكان أكثر تركته أو عامتها فسألت أبا عبيد وأحمد بن حنبان والحارث المسكين كيف أبيعها قالوا تبيعها ساذجة فأخبرتهم في بيعها من النقصان قالوا بيعها ساذجة قال الساذج الخالص غير المشوب والمقصود هنا أن يبيعها على أنها جهالية لا مغنية قال أخبار الحسن من الوهابي قال جاء أبو بكر يعني ابن حماد قال سمعت محمد بن الهيثم يقول لأن أسمع الغناء أحب إلي من أن أسمع قراءة الإلحان وقال محمد بن الهيثم إنما كان الهيثم الذي يقرأ بالألحان مملوك وكان مخنفة فحبسه مولاه في السجن وحلف عليه ألا يخرج من السجن حتى يقرأ القرآن فقرأ القرآن ووضع فيه هذه الألحان قال أخبرني محمد مجعفر أن أبو الحارث حدثهم قال سمعت أبو عبد الله يقول يعجبني من قراءة القرآن السهلة فأما هذه الألحان فلا تعجبني قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبو عبد الله ونحن راجعون من العسكر يقول لرجل لو قرأ وجعل أبو عبد الله ربما تغرغرت عينه قال أبو بكر الخلال وكنت أرى أبو بكر المروذي إذا جاء من يقرأ القراءة السهلة الحزينة يأمره فيقرأ وكان أكثر ما أراه يقول له اقرأ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قال أخبرني إسماعيل بن الفضل بطرطوس قال سمعت أب أمية محمد بن إبراهيم قال سألت محمد بن إبراهيم عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما أطفأوا السراج فقال قال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس باب ذكر البوكاء والرجل يسقط عند قراءة القرآن قال أخبارنا أبو بكر المروذي وقال قلت لأبي عبد الله سمعت محمد بن سعيد الترمذية قلت قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله وقال أبو عبد الله لو قدر أن يدفع هذا أحد دفعه يحيا في كثرة علمه قلت سمعت أبا خيثمة يقول قرأ محمد بن سعيد الترمذي على يحيى فسقط حتى حمل في كساء فكان عبد الرحمن ينكر سقوط يحيى وكان محمد بن سعيد يقرأ عند عبد الرحمن فيبكي قال أبو عبد الله كان القرأ يقرأ فيخرج الفضيل وهو يبكي فيبكي الناس ثم قال بلغني عن محمد بن سعيد أنه قرأ على يحيى فكان يذهب عقله أو كان يغمى عليه ثم قال لو كان يحيى يقدر عن يدفعه لدفعه قال أخبرنا الدري. قال حدثنا يحيى. قال كان يحيى بن سعيد إذا قرأ عليه القرآن يسقط حتى تصيب الأرض وجهه قلت ليحيا وأنت رأيته قال لا ولكن بلغني أنه كان يصيبه هذا قال واخبرنا الدري وقال حدثنا يحيى بن عين قال حدثنا أبو خيثمة زغير بن حرب قال كنا عند يحيى القطان فجاء محمد بن سعيد الترمذي فقال له يحيى اقرأ فقرأ فغشى على يحيى أبواب في الشعر باب ما يكره أن يكتب أمام الشعر قال أخبرني عبد الله بن محمد مع عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام الشعر فكأنه لم يعجب قال وحدثنا حفص عن مجاريد عن الشعبي قال كانوا يكتبون أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن فما بال القرآن أن نكتب مع الشعر قال هذا الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهو حجة ألا يكتب أمام الشعر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة قال أخبرني أحمد بن محمد بن حازم والطالسي وأن أبا إسحاق ابن منصور حدثهم أن أبا إسحاق ابن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قوله له صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحة خير من أن يمتلئ الشعر فتلك فذكرت له قول النظر بن شميل فقال ما أحسن ما قال قال إسحاق بن راهوية أجاد زاد الطيالسي قال قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا قال, قال النظر بن شميل يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قال لم تمتلئ أجوافنا لأن أجوافنا فيها القرآن وغيره وهذا كان في الجاهلية وأما اليوم فلا باب ما يكره من الهجاء والرقيق من الشعر قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عما يروى مروى روى هجاء فهو أحد الهاجين قال يعجبني أن يروى الهجاء قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن أسحاق بن من منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله ما يكره من الشعر قال الهجاء والرقيق الذي يتشبب بالنساء وأما الكلام الجاهلي فما أنفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة قال أسحاق كما قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا محمد بن عبد الله المخزوميا عبد العزيز بن أبي رزمة عن عابد بن أيوب الطوسي قال قلت لأبي حيان التيمي أبوك, أبوك هذا يحدث عنه أي رجال كان أبوك قال كان وكان وذاك فضله إلا أنه أعانى رجلا شاعرا على بيته جاء قال أخبرنا علي بن حرب بن الطائي وقال حدثنا بن إدريس عن إشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة قال أخبرنا قال حدثنا من أدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أخبرنا يسحق بن أبي يسحق الصفار قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الشوعب عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لا سحرى قال حدثنا مرة أخرى فقال عن شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد وقال حدثني أبي قال حدثني هشيب قال حدثنا عمر بن أبي, زائد بن أبي زائدة عن الشابي قال كان أبوكر شاعر وكان عمر شاعر وكان علي يقول الشعر وكان أشعرهم علي عليه السلام وآخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد